موسیقی احلى نسيان ما فيش نسيان كجد لمري بالدوشه دي راكه مني ولا حاسس بالزمان ولا عايش دنيا بعيد لستغني له احلى ما فيش احلى جن کشن علت مضطر الايكت وحشني اكتر وانا تفكير يا عني الايني فيك بفكره انسى علت مضطر الايكت وحشني اكتر وانا تفكير فيك بفكره I'm playing.